وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت, تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع, ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وذر الذين اتخذوا دينهم أولئك الذين ابتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياقين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة لنا قل إنه دالله هو الهدا وأمرنا لنسل ما لرب العالمين